يا صاحب ا ل م غ ر و ر ة لا تبتدي الصد ترى على مايكي يا وسع دلجا ا ب ل ج ى بدالك جد يا مايس الجد حسين طول و م ث ل ك ع يونه وسع لا لا تغل ى كان دقيتلك رد لا تحسبني لا ت غ ل ي ت بانصح ا خلل ي ا غروف و هد لا صاحبك شد ولا ت ر ب تجلب م ع الحب و تباع ما قلتلك عطني ولا قلتلك ند ق ل ت ح س ن ا ل ع ش ر ة وغير ذ ا ا ل أ ط ب ا ع إ ن كان ودك ا بي وعاد ك ل ي م ود ولا فمان الله ماني بتبع بل ق ى ب د ا ل ك قد يامايس القد حسين طول ومثلك عيونه و س ع